بشين يخي خود تعالى بحس حج صلى الله عليه وسلم رسول خدي بك عندك جلك البربون كيف رسول خدي اس عمره خودا چبيك پیغمبري صلى الله عليه وسلم بشادة وترتيب گوتي او كانت كن تو خوب بو حج أخذت عمره على خار وأتم الحج والعمرة لله حج عمره هردوك دو كه تمام بكنيد به درستي بكنيد كا چه وا خود تعالی امر وا كريا بن وصح حج عمره بكن اجبركه حج عمره اه يبركه تمام بكن يبر مدحك يبر سماعتك لله اجبر خودي لا خدش راضي بوي مقصدا بلا عدد مشلينه خود تنیت عمری آینه، آن تنیت حجایی. اشتهنجایک کجبو، عصان جک کجبو؟ دو جمن کت تریده، تنساقوی، تنش شایفت شبیت. انجیتو بچک. خودت عالجت، با این افسرتم، اکنون اینها تنه حبس کن. شتر صنیارکی، آن ایشکی، با مسکی سر من الهدي انجای سر و آبای من باز کی باکوژن؟ اربان کی باکوژن؟ فتش آبدس با چه آب و خزانه‌ای است؟ هنگی به کنج احرا می‌تخو اشکینه، به کنج سر خود راشند، خدا تعالا او وقت جک بود میارد. چقدر؟ بتواند تحلق رؤوس کم دن احرا متخو نشکینه، میه سر خونه تراشند، کنج تراشند، کنج بود درسته، حتی یاب لغ الهدی محله، وقتی جهة واحدة وقام بها هناك محصر بها مثلاً دجمناك كتية ريدا أو جهة التي حافظتها الوالي بها واحدة واحدة وهكذا لم تحصر بشي بشي قصد وكعبي بكي قصد وبيته بكي هنجي لازم بها واحدة تلحرم مكهة واحدة الحرم مكهة بجهة يا حتى قربان نجاه تجيه خو جيه حتى قربان نائتى بكشتنى ليه سرد خو نتراشى اذن سرد رشين ليه بشتى بكشتنى قربانه كان منكم مريضا او به اذم من راسي و بيتعالى بحس سرد رشينك جو حتى في وقت و هي نسخ مجبوره مضطره اين ايش اكل و کی سرایش ها کی و کی سپیها و کی هندک حشراته چه جوره که پیغمبری صلیب خود السر بن اجدیتی به بیشکلی جو پیغمبری صلیب خود السر بن نشاده کنه آوده چیکد؟ آو نشاده آو ت به آیت دهاری؟ چه گوته؟ آو گوته معنای به آیت گوته خود تعالی نیخار فیدیت من صیامن؟ آو صداقت آو نص د فیدیده؟ د فیدیده؟ یا جزاء كيف تسر راسه سريخه تراشد باري وقت سر تراشين بس مقابل او سر تراشين او درابط جزائي در في دياجه او جزائه او جزائه او اي اجوان هر سه دائد هر اي اجوان بكتن درست اي اجوان من صيام رجيه بگرد كانت رجيه بگرد سه رجيه جواب پغنبري صلى الله عليه وسلم بوت يا كعبي او صدقه آن صدقات هكي بكات اف صدقات هكي دانا خارنية وكي جنمي كنده ده ده ده شش مسكينه شش مروف جار خارنه ده ده هر اكي چند كنده ده ده یعنی ده دو كل ما او نسوك یا دي عبايا فضاكي بكشت بجا هر اي کشبان ويد بکت بكات ويدرسي ألا بحسيك يا ولد autres، Wasn't it Tshady? بري it's مش largest covid and the thief. So it's the only way we create minhaupriage. So فمن تمتع بالعمره إلى الحج هر كسكن تمتّع كيف بخب عمرك بكر حتى وقت حج شو تمتعي تمتّع حتى وقت حج وخذت شتى دنيته عمرئين هكر دنيته عمرئنا بش عمرك خلاص هكرش عمره خلاص بو دجلك تخويت إحرامه إخ او تشتل سر حرام بوي عمري بو سر عمره دبو حلال دد حلال بنفش تشتل تخرك كانت روزن حتى تبتع وقت نياته حاجة رجل هاشته اشحيب ذو الحجة دين نياته حجي حاجة شنكو اين شنكو افتشتت هادلسال حرام وكي جلك دري تشتتوس صح كنه؟ كيف وفايدة بخوش في عمرتي مثلا عمر اخو الزيكاكي ذو القعده ذو القعدة هاي بكي باري ذو الحجة عمر اخوه وقتكي و نياته عمرك ش عمر خو خلاص بشه دیش عمره خلاص بده دیجیل کت خو اخه دسره خو ترست دیوی کت خو قصینه برای افتش سته خرج بحلال بن جنگ دیب بحلال بن حتی دمایی که حتی نیت و حجتی و هیچک پتر بج درس جبنت کیفی بخو عمره درس بج خودت عالی دش فمانت متع بالعمرتی إلى الحج هر کسکی کیفی عمره بکه حتی و خد حج عزیک بالشکر خودی پتر بجاءوا لديك قد تعالى قلت فما تستيس من الحديث يرسل وجك افي قربانك بكوش قال جوابك ليف شيونت اف قرباني حاجك يشخرك وكيم تربا زك اديبك جوبر هندي ابيتشن تمتعت كان يادو تمتعيتين وقتت شنايري قربانك ادبكوش ان هندكوت كان وكيلك هاروسق رونجك وكيكمتعي ايرونچيا أبى يا تنيتة عمره حج بيجبامي. هكرا نيتو تأوى هذا. وتا مناسكه عمره حج بفينيته بجه إنان وتبي رابوي. هنجيك لازم الرسالة تقربانك بده. بس هكرا باتا إفراط كر. إفراط شا؟ أبى يا تدنيته حج بتنائي. مش حجك هو خلاص. بس دي هنجي دي عمري. هنجي قربان الرسالة دي. بس دي هنجي خدتها على بيجت. فمن لم يجد وهركسك قربان بدسنك بذ، ركويشة، فصيام ثلاثة أيام في الحج، سروية أو سروج الحج بجرة، بري إش ما نسيت حج خلاص بذ، وسبعة إذا رجعت، وحفت وجه بجرة، حكر زفري ما، نو بجيك تقو، كل كعشرة كامل، أذتها سوده بندهد درس، خدي أفارط كري تمام بذ، كنجي. هاك يا قربان ابدس نكف دسمك بيت امرك كيفه في ربي شنو بت اني خودتعاله روجي ادرسك شدي هنجي خودتعاله هندك واجد غير قربانك هسه رو روجينا قبل هسه بلا تمتع اجو بك اوجكش كده خودتعاله بما ديرت كاتن اد في مقطعه ايهيده وقت وجدت ذلك افتش لما قتي بحثي قرباني بحسي رجيا بحجة تمتعي أذب كيه يلسر كي واجب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بويكسيا أود بجيكي وي عن بجيكي وي الحرام ومكهنب يعني مولوان الويرنب جهوان الويرنب مثلا وكيما أما بجين نيته تمتعي بني شنكو مولت مالويرنين يرسال ما هو واجب قربون الغوش بس اول ويري اويت مولت وان ليري صار وان واجب ماضي ليري كيه المسجد الحرام بحس حرمه مكه واتقوا الله من تقوى خدبك ان جهداريا خدبك خوشوان تشرب دنا باش او تش تريد على السر وحرام واعلموا وهي المسوجر بظان ان الله شديد العقاب قد تعالى عقابوي يا دجوارا بويكاسي او بيل تشتيح هرامة مل وتشتيد